أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول هذا السائل أريد الذهاب إلى مكة لأعمل عمرة فما الأفضل أن آتي بها لنفسي أم لأمي رحمها الله ما دمت ولعلك فعلت ذلك أتيت بعمرة مع حجك لنفسك فإن جعلت هذه للوالدة المتوفاه ولا سيما إن كانت لم تعتمر عن نفسها فهذا من عظيم البر بالوالدة نعم صلى الله عليكم يقول دخلت بيت الخلاء ونسيت المصحف في جيبي وما تذكرته حتى إلا لما أردت أن أخرج فما يترتب علي. الله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا في الدعاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله عز وجل قد فعلت وفي الحديث إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان نعم حسن ليكم عليكم يقول هل الأفضل التسبيح بالأصابع أم بالسبحة وهل يجوز أن أشتري سبحا وأوزعها هدايا النبي عليه الصلاة والسلام كان في زمانه يوجد الخرز الخرز في زمان النبي عليه الصلاة والسلام كان موجودا والخيوط أيضا كانت موجودة ولم ينضم له خرزات وهي ما تسمى بالسبحة أو السبحة ليستخدمها في التسبيح أو ليستخدمها أصحابه رضي الله عنهم في ذلك ونبينا عليه الصلاة والسلام كان أحرص الناس على الخير وأعظم الناس ذكرا لله سبحانه وتعالى ولا يعرف اطلاقا أنه استعمل السبحة اطلاقا ولا يعرف ايضا أن الصحابة رضي الله عنهم استعملوها وكل خير في اتباع من سلف والذي ينبغي على المرء المسلم أن يحرص على الاتباع بل جاء عنه عليه الصلاة والسلام الأمر بعقد الأنامل يقول فإنهن مستنطقت وكان كما في حديث أنس رضي الله عنه كان يعقد التسبيح بيده ما قال بخرز ولا قال, بي قال بيده يعقد التسبيح أي يعد التسبيح بيده والله جل وعلا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر تأمل وذكر الله كثيرا وذكر الله كثيرا فالذي يريد ذكر الله والعناية بذكر الله له في النبي صلى الله عليه وسلم أسوأ ولا يعرض اطلاقا أنه عليه الصلاة والسلام استعمل الخرز وما يعرف بالسبحة وكان أحرص الناس على الخير ولو كان خيرا لفعله ولا دل الأمة عليه فإنه ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه ولهذا لا ينصح الحاج والمعتمر أن يجعل من الهدايا سبح وإنما يأخذ شيئا مفيدا يأخذ شيئا مفيدا إما مثلا كتب في السنة والعقيدة والعلم. النافع التي تحيا بها القلوب ويصلح بها الناس وهذا أثمن ما يهدى والصحابة رضي الله عنهم كان يلقى بعضهم بعضا فيقول الواحد منهم للآخر ألا أهدي لك هدية فيقول بلى فيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر له حديثا يهديه حديثا أفضل ما تقدمه من الهدية الحديث إما القرآن الكريم أو حديث الرسول عليه الصلاة والسلام تأخذ كتبا تهديها لأهلك وأولادك وقرابتك أو تهديهم مثلا أشياء أخرى نافعة ومفيدة من طعام أو لباس أو أشياء من هذا القبيل نعم السلام عليكم يقول إذا كانت الحملة تعجلت وذهبت في اليوم الثاني وبقيت أنا في مكة يومين ثم ذهبت إلى المدينة فهل علي شيء لا ليس عليك شيء نعم حسن الله يقول حكم من يجمع القراء لقراءة القرآن في بيته وإهداء ثوابه لوالديه وبعده يقوم بوليمة ويدعو الناس فهل يجوز تلبية الدعوة هذا العمل مما لا أصل له هذا العمل مما لا أصل له وإذا أراد نفع والديه فليتصدق عنهم والمال الذي يجمع عليه هؤلاء القراء أو الطعام الذي يجمع عليه هؤلاء القراء يذهب إلى الفقراء ويقدمه لهم صدقة عن والده وهذه نافعة جدا تفيد الوالدين فليس الذي يفيد الوالدين الأعمال المحدثة وإنما الذي يفيد الوالدين الأعمال مشروعة فإذا أراد أن ينفع والديه يصنع طعاما ويقدمه الفقراء صدقة عن والديه صدقة عن والديه هذه تنفع الوالدين أو مثلا يا أو يكثر من الدعاء لهما والاستغفار هذا ينفع الوالدين هذا ينفع الوالدين أو ولد صالح يدعو له أو يحج عن والديه ويعتمر هذا ينفع الوالدين أما أن يجمع القرى ويصنع لهم طعاما على أن هذه الكراءة مهدا ثوابها لوالدي هذا مما لا أصل له أحسن الله عليكم يقول ما معنى حديث أرب الربا استطالة المرء في عرض أخيه وما علاقته بربى المال هذا حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه بغير حق واستطالة في عرض أخي أن يلوك عرض أخي سبا وشتما وانتهاكا لعرضه بالوقيعة فيه ونحو ذلك فهذا أربى الربا ومعنى أربى الربا أي أشد الربا والربا كما أنه يكون في الاموال أيضا يكون في الأعراض فالاستطاله في الأعراض هذا ربا وهو الربا من ربا المال والذي يبين لك أن الربا الذي يتعلق بالأعراض أشد من المال هو أنك لا تسأل شخصا لا تسأل شخصا عن أيهما أهم عنده عرضه أو ماله لقال لك العرض بل كثير من الناس يمكن أن يضحي بأمواله في سبيل حفظ عرضه فالمال أهم عند الإنسان من عرضه فأرب الربا أي أشده وأخطره استطالة المر استطالة المر في عرض أخيه المسلم استطالة المر في عرض أخيه المسلم نعم. حسناً، الله عليكم يقول أنا حاج والأموال محدودة ولكنني أريد الإنفاق. أعد. حسناً، الله عليكم يقول أنا حاج والأموال محدودة ولكنني أريد الإنفاق. على كل حال أنفق. أنفق ما تيسر لك وسبق الناظم رحمه الله تعالى نبه على الا تقدم النفق المستحبة على الواجبة لكن أنفق من مالك ما يتيسر وتكون أيضا تبقي منه النفق الواجبة على أهلك وعلى ولدك لكن لا تنفق مالك كله وتترك هذه النفقة التي اوجب الله عليك تتركهم بدون أن يكون لهم شيء تنفق عليهم فانفق اذا كان عندك قليل من المال انفق من هذا القليل انفق من هذا القليل وقد يغلب قليلك كثير من الاموال الطائلة التي تنفق قد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال غلب أو سبق أو غلب درهم قال غلب درهم مئة ألف درهم هذا شيء عجيب درهم واحد يغلب مئة ألف فقالوا كيف ذلك يا رسول الله قال كان رجل معه كما جاء كما معنا الحديث معه درهما لا يملك إلا درهمين فتصدق بأحدهما من عنده درهمان وتصدق بأحدهما يعتبر تصدق بماذا بنصف ماله نصف ماله كاملا تصدق به والآخر الذي أنفق مئة ألف درهم أخذ من عرض ماله عندهم مال كثيرة فأخذ من طرف هذا المال مئة ألف هذا تصدق بنصف ماله وهذا تصدق بشيء قليل من ماله وإن كان ذاك مئة ألف وهذا درهم واحد لكن هذا نصف المال وهذا قليل من المال فليأجل ذلك غلب درهم واحد مئة ألف درهم ولهذا لا تنظر إلى المسألة من حيث قلة المال أو كثرته وإنما من حيث سخاؤك بهذا المال وإن فاقف وبذلك له في سبيل الله فقد يكون ريال واحد منك يغلب مثلا مئات الآلاف من آخر يغلب مئات الآلاف من آخر ولهذا لا يستقل الإنسان قليلا في في باب الصدقة والإنفاق والبذل في سبيل الله تبارك وتعالى وفي الحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإذا تصدق أحدكم بعدل تمرة أي ما يعادل تمرة من كسب طيب إلا أخذها الله أو تلقاها الله بيمينه فرباها لكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل يعني هذه التمرة أو ما يعادلها يجدها صاحبها يوم القيامة مثل الجبل نعم أحسن الله عليكم يقول ماذا يقول المسلم عند سماع المؤذن في, المؤذن في الفجر الصلاة خير من النوم إذا قال المؤذن في في. صلاة الفجر الصلاة خير من النوم تقول مثله الصلاة خير من النوم إلا إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح فإنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله وما سوى ذلك تقول مثل ما يقول المؤذن حسّ الله عليكم يقول ما حكم من اللحية من جهة العارضين الذي ثبت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام هو الأمر بتوفيرها وإرخائها وإسدالها وجاء في هذا المعنى حديث عديدة عنه صلوات الله وسلامه عليه نان. صلى الله عليكم يقول هل تقرأ الفاتحة والسورة مع الإمام في الصلاة الجهرية؟ في الصلاة الجهرية تقرأ الفاتحة فقط. إذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة فإنك تقرأ الفاتحة إن كان له سكتة ففي أثناء سكته وان لم يكن له سكته ففي أثناء قراءته ولا تزد عليها نعم صلى الله عليكم يقول أتممت جميع مناسك الحج وبعد الانتهاء من رمي الجمرات وقبل طواف الوداع ذهبت إلى جدة جهلا مني أنها سفر وحين رجعت منها طفت طواف الوداع وطواف الوداع واتيت الى المدينه فما الحكم في ذلك علما بان ذهابي كان جهلا مني هذا الطواف غير غير معتبر لانك خرجت ولم تودع خرجت ولم تودع وهذا من واجبات الحج قول واجب عليك ان تتعلم ان تتعلم وان تسال لا ان تقدم على العمل ثم تاتي تاركا للواجب الواجب وتقول جهلا مني الواجب عليك أن تسأل مثل ما عرفت بقية المناسك أيضا تعرف هذا المنسك وجاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما من ترك واجبا فففليذبح نسوكن ف أو فليذبح نسوكن فالذي عليك هو ذبح شات لفقراء الحرم تجبر هذا الواجب الذي تركته فإن واجبات الحج تجبر بالدم مثل ما أن واجبات الصلاة تجبر بسجود السهو ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله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 نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين جزاكم الله